فأنتم فيه سواءٌ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل التبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عل فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ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 تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبل كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ القيم مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمُ لا رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصْدَعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ يمهدون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 فهذا يوم البعد ولكنكم كنتم لا تعلمون فَيَوْمَئِذٍ إذ الله ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون